اليوم يوم وفائكم يا ايها الانصار الوعد يا فرسان في ساحة الميدان يا ايها الانصار اليوم يا Ya Rijal El يا روما ارميكم نا دمنا ديسه العحدوان يقال في الميدان الله يجعلك من انصار الحسين ما شاء الله آل يوم, يوم وفائكم يا ما شاء الله آل يا عمو منو شاعر اهل البيت السيد سعيد الصافي احز صوت داور ينس يتوافق ذكرام يا رجال الغير تقوموا ليل راحت علامك اليوم لي وقت يبين ويكبت صادق كلامك خلي زاهب نفسك المن وايت يحاض مرامي اقس لا خفجر ما رامكمنا داعمنا جثار قيد لا أبجروا ما نادى مناجي الساعه العحوال ائمه في ساحه الميدان في ساحه الميدان الآن ما شاء الله الايام يوم وفاتكم يا الله يقضي حاجتك الوعد يا خسان ما شاء الله احزت حي حيناج امي كتاب الله خطاب هذا من سيد البري هذا من بيتي النجاب غير تجار يدعو إلى في يا دعاء للرافقان في سماء السماء يا ايها النبي الله لي بعد عين يا فرسان باتت عيني تهامس قد وطاحت تواجه بغليله وطاحت تواجه بغليله من قبال الرض وجلاله وقل صحا دعك لا وما لا محالك علق هدوى يا كجين وما نعوفك لا محالك الله عظم شاهدك تقوم يا عثرت الموتى اعوذ بالله ما شاء اما تقوم يا عثرت الموتى في محكم القران وينبعث في ساحة بارك الله يا أيها ال... ما شاء الله اليوم يوم وفائكم الله اضحاشتك بحق الفسيح الياء يا نورك الوعد يا فرسان في سار حسين سيدنا يا جاوبت على الشجامه ساقت لسيم معاد يا امام الحق غير انت م واجيب غليم من قبل رب الجلالي غلق هدوى يا ذا المختاف في الله بك ان يا يومه يحفظك الحسين اهل يا الوعد قنبه تجدم السيد امير علي ام اجد ريت جار فهم ام كي الزهر قسرني بالرسول العاد جدك من قبل صالح ناصركم والشاهدول جبار الناس دين نوصالح ناصركم والشاهدول لا نارها ساحه الميدان في يا بارك الله بك يا وما تبارك الله آل يا هل ال يا فرسان سلام الله والسلام باسمنا يا يا نيب رهدنا وما يذل غنك جدام سيدي أمير غليان وتقدر تجرب ممن بالرسول حاد جدك وامك الزحرق سامنا من قبل ما يجري دمك في دولك سال نصركم والشع هدول جباخ اكتب حق الحسين ما شاء الله الوعد يا فرسان انْزَمَانُ الوارِ الْبَرِيَّةُ وَحِتْرَشِ الْحَاضِنِ نَجِينُ وَالْخَالِقُ ابْحَ الدَّارُ قُمْ يوفيت كل رواءات ذات ذي او يا قوم وشيابه احنا انصار راضين احنا أن الصوي العطيد أك الجوبز بين أحيتاقنا أحك لا النتوي في الع واقعنا حبك مولا النار تذوب في الحان الوفاء حان في يا حسين ما شاء الله الله شافي مرضاكم بارك الله بيك بي يا الله السلام عليك <تصفيق> يا يا ربي وحال عالم بالخدمه واضح ممنون ان نبي الخاطئ في دار ربكم من حكمت مات ثواليم عن الوعي وفكر اواده سادت ويا امص ريل عقيده كش جمب ساب دي چياتي من حبك الميدان <تصفيق> بارك الله فيك يا هادي وعلام بارك الله فيك بعد عيني يا هادي وعلام اي بارك الله فيك بعد عيني يا هادي وعلام هل يا البارئ ورسول وان ولي احل وصيه باشر انس وتي هذا ما يا بكرمه وي الشفيق اللهجيه نرجو شفاعة أمكم في الحشر يا أطهر اللهم ارسلنا شفاعة نرجو شفاعة أمكم في الحشر بلا جواب من قد ما بورحان في شاهد المائده يا ايو اي خادم مندوب اي شهاده ورسول حدار وصية أو فاكر سأجي الملاحم ذير وإخلاص وحمية وهذا ما طلبنا لريدة ويا حلب جيت المنية اين الباتشيا والكرامه هو الشفيع لما يدي شيء نار جوشفاعه امك في الحاشر يا اطفال برهان في ساحة خلبي هي جوابه جوابه جوابه كوني جاوبة هي يا حايمة وقفها الانصار يا حايمة وقف الحد الصف ب الدم وفت إيمان وزوت يوقع